في الأرض ونجعلهم أهمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أمّ موسى الأرض إيه فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخاف ولا تحزني إن راده إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل في العون ليكون لهم عدو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 قال مين قالت إحداهما يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي لمين قال إن أريد أن كحك إحد ابنتي هاتين على أن تجرني ثماني حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك وما أريد انا شق عليك ستجدون شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي ملجئين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلا لما قضى موسى لجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعني آتيكم منها بخبر أو من النار لعلكم تسطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد ليمن في البقعة المباركة من الشجرة أيام سأني أنا الله رب العالمين وأنا القعصاك فلما رآها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 الله مَن يَشَاءُ يشاء وهو أعلم وَقَالُوا وقالوا إن الْهُدَى الهدى معك نتخطف من أَرْضِنَا أولم نمكن لهم حرمنا من أن تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكمهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا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 الله لا يحب الفريحين وابتغي فيما آتاك الله الدار لآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي اولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوب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 كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لما يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وإيك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار لا خيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين ما جاء بالحسنات فلا خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عمروا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ما أد قُرَّبِي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَا وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إلَيْكَ الْكِتَابُ إلَّا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ النَّظَهِيرَةُ لِلْكَافِرِينَ ولا